يا مهره العام لا والله غديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل العام تمشين ما حولك رجال وحرس والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل استغربتك الكنايس حس مشيك جرس واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل جندلتي القلب والعاشق طويل المرس حين ولكن تركتي في المحاني قتيل من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل ما كني العاشق اللي في زمانه درس وما كني إلا من أسباب المحبه تزيل